الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على البديل الذين أصطفى وعلى التابعين لهم بإحسان إذا لم يدين بعد. فما زلنا مع لقاءات المسمات منه التفسير وتفسير ابن كثير وتوقفنا عند قول مولى عز وجل في سورة في النور والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 كما ضرب للمنافقين في أول البكرة مثلين ناريا ومائيا وهذا في الآيات من السابعة عشر إلى الاشرين قال وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين في الآية السابعة عشرة مثلين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 مَثَلًا يُشَبِّهُهُمْ بِمَنْ يَرَى الصَّرَاب كَأَنَّهُ رَأَى شَيْئًا فَظَهَرَ هَذَا الشَّيْءُ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ كَمَا لَهُمْ تَصَوَّرُنَهُمْ قَدَّمُوا شَيْئًا فَتَبَيَّنَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يُقَدِّمُوا شَيْئًا قَالَ وَإِنْ مَا يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ وَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّمَا يَكُونُ أَوَّلَ النَّهَارِ يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى شراباً هو محتاج إلى الماء يحسبه ماءاً فقصده ليشرب منه، فلم منتهى إليه لم يجده شيئاً، فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيئاً، فإذا وافس الله يوم فإذا وافس الله يوم القيامة وحاسبه عليها. ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم ثلوك الشرع الشرطان اللذين لابد منهما لقبول الأعمال الأول والإخلاص والثاني متابعة الصنة أما دليل الأول فهو كريم دليل آخر ايوه دليل اللي من الثالث هو كان ودليل نعمله يعني انتم الثاني ايه نوع الاستنباط أي اي شيء قران قرآن سنة قال كما قال تعالى وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقالها هنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 مشقه وان كان هناك خلاف في هذه الآية قال فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط هم لم يكن يراها بجهد ما, ما الفرق بين كلامي وكلامك اغني عن يراها ولا من يراها لم يكد يراها كاد قلما أن يأتي خبرها مقترن بأن لم يعني يراها لم يكد يراها لا لا لم يكد يراها الا القرف يعني يراها ولكن على وجه الايه الجهد والمشقه وكاد الامر فيه انعكس كما يقول ابن مالك يعني اللي هو كان دون شايف لما صار بويضته من شده الظلام وجه للمثال يعني هو لا يكاد يراها من شده وجود الظلام يعني كان شيئا امامه ولكن من شده الظلمه لا لا يطي عن, عن يرى هذا الشيء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 وما دخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة الى الظلمات الى النار وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك ايضا واضح المثال تمام عارفين يا شباب قلنا قال والمثل الثاني مثل مضروب لطائفه من اهل الكفر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 من كل وجه وهم لذلك بمنزلته الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم، بل هم ضلوا سبيله، فهؤلاء أعمالهم التي يعملونها على غير بصيرة بل بل بمجرد استقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى فظلمات جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة ظلم النفس بالتقليد واتباع الهوى الى غير ذلك من الظلمات قال قول في بحر اللجي اللجي اي العميق قال وقول تعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب تصوير لحالهم لحال هذا المعرض عن وحيه بأنه إنما يعني قلبه مليء به الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعضه قال فشبه ثلاثم أمواجه الشبه والباطن في صدره بثلاثم أمواجه ذلك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول في قوله يغشى راجع إلى البحر والضمير الثاني في قوله من فوقه عائد إلى الموج ثم إن تلك الأمواج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 قال هؤلاء كاد من أفعال المقاربة لها حكم سائر الأفعال في النفي والإسباب طبعا وذكر خلاف الإيه؟ العلماء في المسألة وأن بعضهم قال بأنها إيه هو يراه لكن بجهد ومشقة وإيكاد الذين كفروا لا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وهذا يعني المعنى كأنك قلت إيه ما كدت أصل, أصل إليك طب معنى إيه لكن قال فهذا إثبات للوصول وإذا قلت كاد زيد يقوم معنى إيه ما أمس طب في فرق الآن الثاني وصل لكن ده إيه كما قال تعالى وأنه لما يقام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدأ طب وهذا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 ما عامش طبعا هميات كانت زايدٌ يقوم هنقوصلت دل سنحن ماشي طبعا يبنى طيب ماذا تقوه افجح يعني لا انا اصبر الاقوال المثالة يعني لو قلت بهذا او ذاك او ذاك الكل صحيح يعني فيش اه هي اختلفات في ايه حتى لو انت قلت لم يراها طب اراك ان رأيها بعد جهد وهي مشقة يعني اثر في المعنى شيء لا. لا لا أنت قلت لم يرى هيبها كده أصلا قلت يرىها في فرق في هذه اللفظة قالت كقولك كان زيد يقوم واستعمالها منفية يقتضي نفيه بطريق الأولى فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقوم هو يقول ايه؟ هو يقصد ان هو ايه؟ يقصد ان هو ما امشي لم يقم لكن جابها بالصيغة اخرى ايه؟ لم يكت زيد يقوم لكن هو يقصد نفس الايه؟ فهم قالوا بقى هذا يعني هذا المعنى كمعنى تلك الآية ان هو ايه؟ هو اصلا يقصد ان هو لا يرىها اصلا لكن لو اتاها بصيفة نفي الرؤية فقط تغيرها هذه الصيغة يكون اقل في البلاغة من ان يأتي بها ايه؟ الطوب بس لكن ده ايه ده خلاف ظاهر المعنى خلاف ظاهر الايه الخلاي لا بيقول ايه ان هو لم يكد يراها يعني ايه بخلاف ان هو ايه لم يرها لم يكد يراها لا رااها لكن بايه في صعوبه وكذا قال فلم يتزد زيد يقوم ابلغ عنده في النفي من لم يقم وهذه فترقه رابعه الى خلاف ذلك فاشاء طب اناقش الاقوال لا لا اعرف مش proposeug... قال والصحيح انها فعل يقتضي المقاربه ولا حكم سائر الافعال ونفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها فانها لم توضع لنفيه وإنما استفيد من لوازم معناها فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن رو... لم يكن واقعة فيكون منفيا باللزوم اسمع إلى النهاية والمعنى طبعي وإما إذا استعملت استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة كما إذا قلت لا يكاد البطال يفلح ولا يكاد البخيل يسود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 هذا كلام مقيم <تصفيق> طيب قال فشبه سبحانه وتعالى أعمالهم أولا في فوات نفعها وحصول ضرارها عليهم بصراد يخدع رأيه من بعيد فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه وشبهها ثانيا ثانية في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان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 بالمطابقة والتصريح ولعلومهم وقائدهم الفاسدة فيه باللزوم ما واضح تبدي طبعا تمام لسه في ذاك ملا ملا ملا خاصلا طبعا طبعا, طبعا. يعني مضروب على سئة عند السيد المساعدة الأول يعني كلاهما مثل للكفار لكن المثل الأول ده هم ظنوا أنهم علماء وأن ملوهم إلى الجنان وكذا لكن المثل الثاني هم أصلا مجهوريش إحنا علماء ولا مجهوري أي حاج لكن دونقوها لإن وجدنا أبانا على أمتنا وإن على أثارهم مهتدون في الآية التي تريها مهتدوا مثلا نقول علم بدون عمل ثاني عمل مثلا على جال الاول علم بدون عمل ده اللي باجي مثلا ولد الاول مثلا ائمه البراد والثاني ده مستبعدين بيهم ماشي دي كده خلينا مفيش مشاكل فيه لكن اولا كده انت أخذت جزءا ائمه البراد والما لا المثل الاول لا لو احنا قلنا المغضوب عليهم المغضوب عليهم عندهم علم فعلا وعلم صحيح لكن هما يخالفوه بكسر بعمد، فهمني؟ فده لا، ده أصلاً هم يتصورون أنهم عندهم علم، لكنهم عندهم شغل صراحة، والثاني أصلاً متبعه خلاص، فهمني؟ لا. قال ابن كثير، وقوله تعالى ومن لم يزعي الله له نورا فما لهم النور أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر باير كافر كقوله من يضلي الله فلا هادي له وهذا في مقابلة ما قاله في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أيمالنا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا اللهم آمين وضح يا حمود طب وضح كده مثلا خذ انت المثل الأول وعمر المثل الثاني وسمي من يسقط منكم يقطع ولذين كفروا كتير كده من عند قتل زائد المرتب ولذين هل اللي يعمل هنا عالي وفي هو الصفت يسقط للجير البطيء <تكش> انا عايز الفرق الاول ده وابعثكم مخاين وضح لي وجه ك ك التشبيه ده ايه اللي... يعني فين وجه الايه الترادف بينهما وجه المطابقه فين وجه طب احنا عرفنا من دي منين يعني عرفنا ان هو بيعلم لكن ما وبيظن ان هو على شيء لكن هو في الحقيقة ليس على شيء عرفنا من دي يعني ايه نقول المسك الكفار كده لا في كفار كده ماشيين وخلاص لا ابو كافر فطلع كافر فمت كافر العمليه مع طلع لقى أبوه بيشاهد أمه وهي تزني بغير مع غير أبيه طلع الورض عمل كده <تصفيق> إيه ليه خلينيه إحنا نقولي هو بيظنه على شيء وهو في الحقيقة ليس على شيء هو أن تعلم الآية ويصنعه قلتك الآية قلتك الآية قل من, من المثل المثل هو المثل يقول ليه إنه هو واحد وقت ايه بيطمن يدماي حلوه بالي كده لكن يروح هناك ما الاقيش في حاجة اهو ده كان بيعمل اعمال يظنه على شيء لما يجيهم اقول له يا انا لا نفسه ايه انا مش حاجه اهو في كل ده محظور الجاهل صح طيب الحمد لله وصل كده انا اقصد بس معنى الايه الايه عشان الامتحان يبقى يبقى الذين كفروا اعمالهم يبقى هنا يتكلم على ايه اعمال الكفار كفروا بيه يبقى هم عملوا اعمال لكن في الحقيقه ايه ليس لهم منها فائدة يحسبوا الضمئة لما حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا لم يوصل لهم اليامة وجد الله موجودا فوصاوا حسابا <تصفيق> كفار <تصفيق> ليس بعد الكفر <تصفيق> الآن لو أنت جيت لل للكفر ده تخش الجنة أقول لك طبعا أخش الجنة خش النار إزاي <تصفيق> يوم إن في عالم آخر بس بقى عذاب خبره لكن في عالم من عالم آخر بس عارف ان في شيطان؟ سنتين اوتوجرافات ربما تكون الجهل مع الظلمه عطول كده الصراط ده <تصفيق> الذي يراه الانسان من بعيد ده رايك <تصفيق> أسد ببيضه يعني من البيض لمكاته لفي أسد واضح وفي واضح إنها فهنا أول كان فيه مقاق دخل في جيزائتر إليه؟ الجاهل بقى الجاهل اللي هو الجاهل معين الجاهل المركب إيه؟ أسد؟ هل من زيادة؟ بنجيب <تصفيق> جمله قائله انا عايز افهم يعني عشان اعرف انت فهمت وطريش كلمه هنا قلت لهم باللغه دول قول انت فاهم انا سيدي <تصفيق> قالت تعالى الم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيور صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير طبعا مهم جدا أن تفهم الأمثال كان أحد السلف إذا قرأ مثالا مثلا ولم يفهمت بكى ثم قال إن الله عز وجل قال إيه وما يعقل إلا العالمون وابن مقيم في إعلم الموقعين رب العالمين ذكر يعني شبه كل الأمثال التي ذكرها رب العالمين في كتابه كلها كلها مش آيات المعاني معاني الأمثال نعم ذكرها؟ عشان يرد على الظاهرية في عدل مقاولين بالقيال نشوف شوف يهيه. وجاب كل الأمثال في القرآن شبه أنه أتى بكل مثال ويوبحه رحم الله قال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 الهمها وأرشبها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة يبقى كل من في السماوات والأرض والطير وهي صافات علم كيف تصلي لله جل وعلا كيف تسبح الله تعالى والمعنى الآخر قد يعني قد علم الله صلاته وتسبحه وصله يعني هناك إيه؟ معنيات إيه؟ الأول أن كل من في السماوات والأرض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 ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية فهو الخالق المالك ألا له الحكم في الدنيا والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة فهنا هذه الآية تبين أن الجمادات لها إدراق وكما قال تعالى وإن منها لمه يهبط من خشية الله وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن علىه جبل لا رأيته إلى آخر العين. نعم تصف ببساطة أجنحتها. ونكتب الامتحان على الآيات من العشرين إلى ثلاثين. لا مع بال. <تصفيق> أيوة امتحان نكتب؟ <تصفيق> سمعت المحاضرات؟ اتسمعت للحضرات؟ نعم اي مكان مش اقصد لي انا مهم اتسمعتها لأي احد؟ ماذا <ميزور> <إن> تذكر ايه؟ ماذا تذكر <ميزور> السؤال سؤال اول <ميزور> <ميزور> اذكر ايات الاستئذان <لا> اذكر <ميزور> ايات الاستئذان هو ده انا ماشي خلاص خلاص واخدت الصوت هو شاعب ايه حضرتك حضرتك هو لو اذكر ايات الاستئذان اسمعوا من حضراتكم نعم ايه اذكر ايات الاستئذان <تكلم> وبين الآداب المصطبطة منها. كتب أيش هتلاقي صفحة ده؟ الناس بتدور عليه. أنا قد حفظ صلبه فلن أجي. الحمد لله. السؤال الأول اذكر آيات الاستيفان وبين الآداب المصطبطة منها. السؤال الثاني. السؤال الثاني. ما هي الايه الامره بغض البصر ما هي الايه الامره بغض البصر وهل الامر للوجوب وهل الامر للوجوب فاهم <تصفيق> <فين؟ فين؟ تصفيق> وما هي الفائدة من غض البصر اول 12 صف من وما هي الفائدة من غض البصر وما حكم النظر الى الامرد <تصفيق> اي نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وما حكم النظر الى الامرد السؤال الثالث السؤال الثالث عن ابن عباس انه فسر صورة النور اكتب عن ابن عباس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 وليس لهم توبة وهي مبهمة وليس لهم توبة ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم قرأ الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وضح المراد من قول ابن عباس مع ذكر المسألة على قدر علمك بها. تزكُم <تصفيق> الله.